هنا سورة القمر صفحة وعشرين من أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وإن شك القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر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 فتولى عنهم. يوم يدعو الداعي لا شيء نقر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر مهطئ. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر يدعو الداعي الى شيء نفر هي ماذا موته الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجت فدعا ربه اني مغلوب فانتصر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 إنا مرسلوا الناقة فتنه لهم فارتقبهم واستفر ونبئهم أن الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وانذر إنا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهجم المحتضر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 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صديق عند مليك مقتدر اللهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشك القمر اقتربت الساعة يعني قربت عده مبالغة أكثر اقتربة افتعل في مباراه اكثر من فعاله اقتربت الساحه يعني قربت كثيرا وانشق القمر انشق القمر هذا فيها اختلاف بين المفسرين بعضهم يقول انشقت القمر في عهد رسول الله ورأوها وراء بعضهم يقول راها حراء بين الفلقتين بين الفلقتين القمر وبعضهم يقول ما قد انشق لكن انشق القمر يعني سينشق وهذا في أمام يعني عند قيام الساعة وهذا الرواية أو التفسير الآخر هو تفسير الإمام الهادي عليه السلام وبعضهم بيرجح هذا الراي بيقول لو قد أنشد في زمن رسول الله أنه من ينتشر ويراه الناس جمعها لأنه القمر بيراه العالم كله <تصفيق> و... يعني مدري كم جلس يعني بقى يوذيك دواتهم يتأملوا فقالوا كذا يعني رجحوا بعضهم انه الظاهر انه مبلغه بلا بها يحصل الانشكاك فيما بعد ولا هي مشكلة سواء الا هو, هو في الماضي لكن قال كعادة الله يعني يخبر عن اشياء التي يعني انه يخبر عن اشياء بصغة الماضي لانها اكيدة سواء عنده ماضي والسرعة نعم قال قرب الساعة قرب الساعة يعني قرب حصولها وقلنا لكم في الواقع بتقترب كل ما مضى من يوم بتقترب مو عد الساعة يعني القيامة. وأي رؤاية يعرضوا. لكن هؤلاء ما يعني كانوا يقول ما شيء بذي عادتهم إنهم إذا رأيوا آية فيعرضوا. إذا رأيوا آية وعيزة ودليل ما يرضيهم يعني إنقاذهم. وأي رؤاية يعرضوا. ويقولوا سحر مستمر. وحد بيقولوا بل يقولوا سحر مستمر. يعني هذا سحر دائم هو كذا يسحرنا. ويقولوا سحر مستمر. هي هكذا يعني إنهم بي ينسبوا أفعال كلها إلى, الأيه؟ إلى السحر أو كل ما جاءهم ما إذا نسبوها إلى السحر إن شاء الله إلى هذا حصلت في لا ما فيها يعني بيسبر قال الله هذي وإن يروا يعني ولا يطعهم آية وإذا أعطاهم آية أو, أو هكذا دابهم إذا أعطاهم آية بيقولوا سحر مستمر مستمر يعني إنه دائما يعني يعني ما هي أول مرة يجلنا بسحر في عدة مرات بيجلنا يعني هو مستمر في الآية السحر وكذا يعني, يعني واصل ما هي أول مرة ولا ثاني مرة يعني, يعني كل معجزاته وكذبوا واتبعوا اهواهم وكذبوا ما جاء به إيش ما جاء به الرسول السبب في, إيش في التكذب في يعني ما هو عدم الاعتناع ولا عدم يعني المعرفه بل هو الايش مساله اتباع للهوى واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر يعني وكل وكل شيء يعني هنا كله أمر مستقر. ده احتمال معنيان. أو لها عدة تفسيرات. بعضهم بيقول كله أمر مستقر يعني كل كل أمر له إيش؟ لا يعني له مصير. يعني في الأخير برجع يبين. باي إيش؟ كل الأمر بايستقر في الاخير. يعني بيجي يظهر من هذه إيش؟ من هذه على الحق ومن هذه على الباطل. يعني امركم بايظهر وأمر إيش؟ ال الرسول بايظهر في الأخير. وبعضهم بيقول والله كله أمر مستقر. وهو تفسير الإمام الهادي. إن كل أمر من أموركم مستقر يعني إيش ثابت ما يمكن, ما يمكن ننساه يعني إنهم إيش ستحاسبون على كل ما فعلتموا مستقر يعني ثابت يعني ما يمكن يزول كل أمر من أموركم وكل تصرف وكل شيء من أفعالكم مستقر يعني ثابت ستحاسبون عليه ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدوج بيقسم الله إنك جاءهم من الأنباء الأخبار والانباء هي الاخبار ال ال ال الهامه كلمه نبا نبا يعني خبر هام فقال جاءهم من الانباء يعني الاخبار الهامه ما فيه مزدجر يعني ما فيه ازدجار ازدجار يعني ايش يعني يعني رجوع يعني وانتهاء وامتناع ما يمنعهم من ارتكاب المعاصي الزجر أصلا هو المنع الزجر هو المنع ربما منع بايش بشيء من الغرفه أو شيء من ال يعني في حذف زيادة، يقولوا بعضهم حتى يقولوا المنع والطرد من فعل الشيء فقال قد جاءهم أشياء أمباء تخليهم مزدجروا يعني إيش، يزدجروا عن إيش، عن يعني عن عن معصية الله وعن مخالفة أوامره، فنعم يعني عن متابعة الهواجس هو نعم، ولقد جاءهم من الأمباء ما فيه مزدجر إذا المزدجر هنا هو مصدر يعني بيقولوا مختار يعني ازدجار ما فيه ازدجار والازدجار هم من الزجر ما بالله بيقولوا بيقولوا زجرا ولا از يعني انزجراه ولا از ازدجارا يعني بيقولوا افتعل ويتحول الى ازدجر اذا المدجر يعني ما فيه ازدجار او ما فيه ما يعني قد رد لما ما فيه عذبه وما نعلم اج من معصيه الله من اتباع هواهم حكمه بالغه يعني هذه حكمه بالغه فما تغني النذر يعني لكن لا تنفعهم النذر كأنه بيقولوا معنى هنا يعني استفهاميه فاي شيء تغني النذر ما يعني هم ما رضوا ولا سمعوا اي شيء من الانباء بل اتبعوا هواهم مع أنها قد حصلت لهم حكمه بالغه وايضاح يعني بليغه فما تغني النذر ما تنفع فيهم النذر يعني ما بيستفيدوا ما بيرضوا يعني اتفاقهم يتفيد النفي، أي شيء فما تنفع، مش عباد تنفع فيهم النذر، يعني وش عباد تنفع فيهم؟ يعني ما هي فما تنفعهم يعني فوش عباد تنفع يعني فلن تنفع فيهم النذر، فتولى عنهم يوم يوم يدعو الداعي لا فتولى عنهم، بس. إذن هم ما عده نافع فيهم النذر، يعني النذر هي جمع نذير ومعنا إنذار، ما ينفع فيهم التهديدات يعني قد قد كثير من الأخبار. وما نفع فيهم لأنهم متابعين للاهواء فتولى عنهم يعني قد أبلغت الحجة وهم قد عرفوا وقد بلغتهم الحجة ما ايش معاندة واستكبار فاذا خلاص تركهم ما عد عليك تدعيهم ما عاد عليك تدعيهم إلى الحج لأنهم ما يعني أيش رفضوا يعني عنادا واستكبارا ما هي مسألة لأن المفروض أن تبلغ مع الرسول الله مبلغ للناس أذي ما يفهمي فهمها الرسول هذه عنده الثباس والله تشك والله يبعد الرسول الشك الذي عنده ويوضح له بالحجه وبالدليل لكن هؤلاء ما هي مسألة حجه ولا مسألة دليل ما بلا مسألة هواء ومتابعة للهواء ولا نفع فيهم أي دليل ولا نفع فيهم أي حجه إذن خلط تولى عنهم يعني ما عد عليك تدعيهم ما بساعدة في دعائهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبطارهم يخرجون ربط هذه الآية بالآية هذه بعدها قال يعني مثل ما في كثير من الايات ما عاد هنا فيهم هو برجع ينفع برجع يرجعوا ورجعوا إلى الحق ورجع يؤمنوا بالبعث وبالصدق ما جاء به الله حين تقوم القيامة قال يوم ما ايش قال ايش قال يخرجون من الاجداث كان الكلام يخرجون من الاجداث يخرجون من الأجداث خش عن أبصارهم برجع قال يعني يخرجون من الاجداث يوم ما يدعو الداعي يوم ما اهنا ظرف متعلق به يخرجون يخرجون يوم يدعو الداعي يعني الرجال يدعي الداعي الناس للخروج بيقولوا ملك من الملائكة بعضهم بيقول إسرافيل بعضهم بيقول غيره بيرجع يخرجون هذا اليوم يوم يدعو الداعي يخرجون يعني يوم يدعو الداعي الى شيء النكر يدعوهم الى الايه الى الى اجل الحشر وإلى الحساب والعقاب فبرجع يخرجوا هذا اليوم يوم يدعو الداعي الى شيء النكر خش عن ابصارهم يا يخرجوا خش عنك كذلك خش عن حال من يخرجون يعني ذولا هؤلاء المعاندين المستكبرين الذين رفضوا كل الأدلة ورفضوا كل شيء ما أعد ينافع فيهم إلا حين يقوم القيامه وحين يخرجون من قبورهم بعد ما يناديهم المنادي يخرجون من القبور فيخرجون في من القبور وإيش وخش عن أبصارهم هنا قدم أدلة أدلة قدم في ذلة وخوف وفزع ما عد به ذاك الاستكبار وذاك المعاندة يتبه خضوع خش عن أبصارهم كأنهم مدنقين كذا ورعب يتحركوا من الآي ذله ومهانه فانتهت هذه لكن ما عنده نافع لمشي هنا يوم القيامة خش عن أبصارهم يوم يخرجون من الأجداث يعني ايش يوم يخرجون من الأجداث حين الجعائش يخرجون لا خش عن أبصارهم ما يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادوا ينتشر تشر بجع يخرجون من القبور بكثرة هائلة اذا هؤلاء المشركون وهؤلاء الكفار المعاندون ما عدهم خلص لعتبالي ما عدهم يعني علم الله فيهم انهم ما هم قابلين أنهم لن يقبلوا الهدى اذا اتركهم ما لن ينفعهم إلا عندما يناديهم أيش المنادي انهم يخرجوا من قبورهم ويرجعوا يخرجوا ورجعوا خاضعين اذله ويخرجوا بسرعة يخرجون من الاجداث من قبورهم وكثر كأنهم جراد منتشر هذا جراد منتشر يعني كثرة هائلة خارج الناس كلهم يذهبون إلى أين؟ قال مهطعين يخرجون مهطعين يعني مسارعين ما عبث هناك إيش؟ ما عبث لا تكبر ولا عناد ولا إيه؟ فقدم باد يسرعوا قال يخرجون من القبور مسرعين إلى أين؟ إلى الداعي يعني إلى جابت الداعي حين يقول لهم بهذا الأمر مهطعين إلى الداعي مهطعين يعني مسرعين حتى بعضهم قال رافعين يعني ناظرين الى ايش الى الداعي ذي بداعهم يعني من الاهتمام والخوف والفزع هذا في البداية قال في البداية بيجيهم ايش يعني بيخرجوهم خاشعين اذل الله ورجع يجروا كأنهم مهطعين مهطعين يعني مسرعين مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. رجع باي عرفوا ورجع يقولوا هذا اليوم يوم عسر يعني يوم شديد يعني كله شدة ما فيه ايش ما فيه يعني رحمه ولا فيه يعني ولا فيه رحمه في شاهنا المؤمن ما بيه هو عليهم؟ العالم نعم هو اكيد هذا يعني الكافر انه في الواقع بيتكلم في المكافر قال هذا ولا ما منافع فيهم الوعظ ولا الدعاء الى الله ما هو نافع فيهم الحين تقوم القيامه ويخرجوا ويرجعوا يقدم أذلة حجره وقدم بيسمع الكلام وقدم بيلبي النداء ويسرعوا الى إلى الداعي قال يقول الكافرون هذا يوم عذب شيء نكر شيء يعني شيء يعني مستنكر شيء يعني فظيع قال النكر يعني الذي تنفر من الطباع وتهرب من يعني يعني متعب الى حد كبير النكر يعني الشيء المستنكر الذي ينفر الانسان منه يعني ولا يلائم الطباع كذبت قبلهم قوم نوح قال هذا هؤلاء اهل مكة قد حصلت تكذيب من قبلهم كذبون نح قبلهم فكذبوا عبدنا تعال نفسر كيف كذبوا قال كذب فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ووجير كذبوا عبدنا نوح عليه السلام بل ما كفاهم ان مكذبو بل قالوا مجنون كذبوه قالوا هذا مجنون وججر يعني واي وججرو ججروه يعني منعوه بشدة وبغلظة ونهى هذا الامر كان فيه مثل شيء من الطرد وال, وال... وال... يعني الغرض ومحاولة... يعني عليه الغضة... يعني, يعني وزجره يقول ت مبلق التاء مع الجيم لان مخرج الجيم تقارب ويسهل النطق التاء يعني التاء كانها مع الجيم فقال قلب قال التاء هذا العرب يقول بو التاء التاء يقول والدجر يقول وزدجر يقول وزدجر أو, أو, أو الزاي اللي جبناه لا عضين اللي جب التاء الزدراء لا يدري والله، أي كذ وعده الزاي يمكن ما فيك من الجيم ربما الجيم ولا الجيم والتاء، يعني يعني مجيث كذا تجر قال وقالوا مجنون والذجير فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يعني انه عانى منهم وأعانى كبيرة فرجع لجاء إلى ربه وقال يا الله اني مغلوب يعني عجزت فيهم ولا معي قوة ولا فانتصر أنت وقال عانى منهم معانى شديده مكث معهم مده طويلة صبر معهم صبر عجيب ما نفع فيهم فرجع رجع إلى الله وقال يا رب اني مغلوب يعني أنا من قادر عليهم فانتصر انتثل ايه؟ الحق منهم ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر قال ففتح الله ابواب السماء يعني انزل مطر يعني بغزارة منهمر يعني بصب بغزارة ففتحنا ابواب السماء يعني كأن همت الله يعني مثل ذل حجيه حابس كبيرة فلا ونزل الماء بكثرة جبها بالابواب ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض وكذلك جاء على الارض يعني فجر الأرض يعني شق يعني جعلها تشقق وخرج منها ما فجرنا الأرض وفجرنا الأرض عيونا أصبحت الأرض عيون قالوا أبلغ من يقول فجرنا عيون الأرض يقول فجرنا الأرض عيونا أبلغ من الحين يقول فجرنا عيون الأرض قال فجر الأرض كلها جعلها عيون وفجرنا الأرض عيونا ما بيطرع من من الأرض بتشقق الأرض ويخرج منها ماء كثير وينزل من السماء ماء غزير بكثرة حائلة حتى إيه؟ يعني ارتفع الماء إلى مستوى عالي قطع كل الجفال هذه عندهم قال إيه وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر التقى الماء يعني أذيب من السماء مع الماء أذيب من الأرض لأن أخرج ماء من الأرض يعني أماكن كثير أول ما بدأ كان إيه حتى يعني من تنور التنور هذا يبنى ذي قال الله كم يعني إذا أفار التنور كم يعني إجعل علامة في أنه يركب في السفينة هو هواش وأهله ومن تبعه هنا يعني حتى التنور هذه المفروض أنها بعيدة من الماء خرج منها إيش الماء ذي قال وفار التنور فإيش أخرج الله الماء وشجج الأرض وخرج منه من الماء من الأرض مياه كثيرة وغزيرة وماء أيضا من السماء ماء غزير جدا وفق الماء على أمر قد قدر يعني حلاء على القدر الذي أراد الله أن يهلك هؤلاء يعني حتى وصل إلى حد ما عاد يمكن ينجأ به أي أحد غير إيش نوح عليه السلام ومن كان في السفينة نقول على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وحمل الله حمل الله نوح طبعا بأي بأن أمره بأن يصنع في البداية السفينة وبأن أعانح عليها وأن دل على صناعتها وإيش وفرجعه وأمره بالركوب وحملناه على ذات ألواح والدشر ذات ألواح والدشر قدو كان الألواح والدشر هي الألواح يعني الخشب والدشر المسامير والشيء قد أصبح عند العرب وصف المراد به سفينة حتى قد أصبح مثل العلم ما عب يقول على سفينة ذات ألواح والدشر قد قد معنا ذات ألواح والدشر يعني إيش سفينة وحملناه على ذات ألواح والدشر يعني على سفينة تجريب عيوننا وهذه السفينه تقدت هركات وحنا حفظناها مع هذه الايش هذه يعني الغدارة في المياه حتى أمطار غزيرة إلى حد كبير قال تجري بعيوننا يعني برعايتنا ومحافظ يعني ايش وحنا دي حميناها وحفظناها من الايش من الغرق جزاء لمن كان هذا قال جزاء وقال ايش مفعول اجله يعني ايش بيعلل الايش قال حملناه انه قال وحملناه على ذات الواحن ودسر تجري بعيرنا يعني وأنجينا المعنى وأنجينا ومعه جزاء لأيش لم لمن كان كفر من الذي كفر الذي كفر نوح معه كفر كفر النوح الذي الكفر يعني قوم نوح كفر كفروا ونوح كفر يعني إيش يُحد وينكر ولم يعرفوا النعم التي أعطيت لهم إذا من كان كفر هو نوح عليه السلام هو الذي كفر يعني كفروا به يا حدوبه وهو نعمة من الله فقال جزاء له لما ايش كان لما عانى منهم صبر جزاه نجيناه من الايش من الامن الغرق وبعض قال ايوه بدل جزاء الله يعني كان يبين قال جزاء لمن كان كافر يعني كان لأنه يعني تعرض لايش مضايقه شديده منهم وجهد منهم ايش نجيناه يعني للسكان للصبر الذي ايش صبره مع قومه ولا في الواجب. ما بيصبر يجي على فعل الاخرين لكن حين صبر على ايش على جهود الاخرين واستمر دعاء واستمر فتره كثيره قال نجيناه من هذا يعني من هذه الكارثه وبعضهم هذا في تفسير الهادي عليه السلام وبعضهم بيقول إن التعليل للكل يعني ان احنا مثل الحين يقول اغرقنا قوم فرعان ونجيناه هذا كله جزاء له قمنا يعني اغرقنا قوم نوح ونجينا نوح واهله كل هذا قال جزاء لنا يعني ان اجتيا حتى الجزاء حتى يعني الاغراق هو جزاء له يعني هذا على هذا التفسير الاخر إيه يعني انت قال جزاء لمن كان كفر ولا قد تركناها ايه فهل من مذكر في يقول بيقول هذه فعلها ولا هذه هذه الحادثه تركناها أيها يعني بقي يكتب ذي بقي ذكرها أيها إلى الآن يعني حين الله يغرق أيش كل البشر ما يبقى أيش إلا نوح ومن تبعه إلا من كان في السفينة ولا بعضهم بيقول تركناها يعني السفينة الذي قال ذات الواحد والدسر بعضهم قال عاد اكتشفوا أنها موجودة إلى الآن ولا بيت بعض بعض آثار السفينة وبعض قطع منها عدم موجودة إلى الآن. دي بيقول يعني قال واحد إنها قالوا موجود فيها كلمات يعني ما هي عربية قالوا شبر وشبير وقالوا جابوا بسروش معناها شبر وشبير في لغة لغة أخرى قالوا معناها الحسن والحسن قالوا إنها موجود في سفينة نوح إذا إبقا يعني هذه الحادثة هذه تعتبر إيش إبرة فقال الله ولقدت إيش ولقد تركناها آية فهل من مدكر مذكر يعني متذكر هل هل هل يوجد من يتذكر ويرجع إلى الله هل يوجد من يستفيد من هذه العبر فكيف كان عذابي ونذري كيف كان عذابي انظروا كيف كان عذابي يعني كأنه بيقول يقول لاهل كيف جاء عذابي يعني كان عذابي شديد وما حد استطاع يمتنع منه ولا يرد وكيف كان انذاري ونذر يعني نذري يعني تهديداتي وتحذيراتي ما كان بانذارات يعني نذر جمع نذير والنذير بيسبب معناه منذر أو انذار الظار هناك كيف كانت انذاراتي يعني كيف كانت تهديداتي لم ما هي تهديدات ايش فارعه ولا ما, ما بتحقك بل كان كل ما يعني هددهم بشيء يدع في اندبه فكيف كان عايش عذابي ونذر يعني في انظروا كيف جاءوا عذابي يعني كان عذاب شديد وكيف كان انذاري يعني انه يتحقك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 أيضاً مثل هؤلاء علم السابقة قال إنا فكيف كان عذاب يوند ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال قد يسرناه وسحرناه وبسطناه للذكر الذي يشتي الذكر يعني كل هذا فيها دروس وعبر لأي واحد يشتيه وسهله لأي واحد يشتي الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني هل من متذكر هل يعني هل يوجد من يتذكر كذبت عاد اذا ذكر قوم نوح وأيضاً بيذكر الان قصه عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر هذول قوم هود. ايضا هم كذبوا وحصل لهم اج عقوبه قال فكيف كان عذابي ونذر وش العقوبة العقوبه أرسلنا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم احسب مستمر كيف قال كيف كان عذابي ونذر وما ذكر العاد يعني ودي بفسر للحين هم قد سمعوا بكثير من الاخبار والخبار على فقال ايضا كذبت عاد فكيف جاء عذاب ينذر كيف جاء العذاب قال ان ارسلنا بين اي العذاب كيفه ان ارسلنا عليهم ريحا ارسل الله عليهم ريح وقالوا هذه الريح استمرت حوالي ايه؟ هذه قال 8 ايام 7 ايام و8 الحسومه هذه الريح قال سرسرا السرصر يعني قالوا انها شديده التحدث صوت كبير، بعض مفسر السرسر من من فر يعني صوت، يعني صح، وبعض مفسر السرسر إنه من السر هو الايش البرد هو الإمام الهادي يعني ريح باردة، فقال إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس يعني في يوم كان يوم شؤم عليهم شؤم عليهم ومستمر يعني هذا ال ال الايش النحس هذا وال يعني استمر عليهم وهذه شدة استمرت عليهم ما ما كان مع فترة يرتاحوا فيها ولا يخرجوا يخرجون لا ينجون نفس منها. بقينا في قول في يوم نحس مع انك قال الله قال إيش قال سبعة سبعة وثمانية أيام استمرت الريح وقال هنا في يوم نحس ارسلنا الريح في يوم نحس قال اليوم هنا ما المقصود بهالإيش أذيب النقص لها الآن 24 وعشرين ساعة اليوم هو الوقت يطلق أحيانًا يطلق كلمة يوم. ونريد بهالوقت سواء قصير ولا كثير. ما نقصد فيها أربعة ساعة، ما نقصد الليل والنهار. ولا ما نقصد النهار فقط. أحيانا يطلع لف يوم ونريد بهالوقت. ثم الله فلهاجس بعض الناس يقولوا يوم ريتك. يعني الوقت ذي ريتك. والله قد عاد سلمك قبل قليل. قال يوم قلت لك. عاد قال لك قبل قليل. في يوم يعني وقت يكون لك. إيه. لكن بيقول أحيانا وعاد اليوم نفسه قبل قليل. قال لنا ما تقلت يوم قلت لك كذا يعني حين قلت لك كذا في يوم تستعمل أحيانا بمعنى وقت هنا نفس الكلام نعم فقال لك في يوم نحس يعني في وقت كان نحس عليهم هذا الوقت ومستمر يعني ايش يعني استمر تواثر عليهم كلمة مستمر من الاستمرار هذا واضح وبعضهم عاد يفسرها من الاستمرار يعني من شدة مستمر يعني شديد مش يعني من الحين قال مره مره ما قالوا مرة مره يعني عنده قوة فو مست يعني مستمر يعني شديد القوه وبعضهم فسروا في ثالث هو قالوا مره يعني مرير مرير يعني من المراره وكلها محتملها اللفظه محتملها كلها قال تنزع الناس هذه الريح تنزع الناس كأنهم أعجاد ونخلينهم قال قال بتنزع الناس يعني بتشلهم من الأرض وتطير فين بالهواء بعضهم بيجي يتمسك وبشيء وما نفع شلته نزعت الريح وبعضهم بيتقبض وقال يتقابض ولا يتجلي ريح جي شديدة في ما بينهم ما نفع نزعتهم حتى قالوا بعضهم مكان بأهل يعني بيحط بيحفر حفرة يعني يثبت أقدامه ولا بعض فيها. وقال كان بتنزع عن يعني بتقول منتعجه بتنتفح من, من الرقع تنزع الناس هذه الريح تنزعهم في الهواء وتطيرهم ورجع ايش اساقطوا وجا قدم ايش موتى كأنهم معجاز النخل من قاعد كأنهم ايش يعني مثل في كان النخل سماعجاز النخل يعني اسفل النخلة ايج النخلة العجز هو ايش اسفل وعجاز و... النخل يعني فقط اعجاز نخل ولا اعجاز يعني ما فيها ما فيها الايش ما فيها يعني الاوراق او القصون ما بلا ساق النخلة يعني الساق حين يقول اعجاز النخل ايوه الجذع حقها الساق حقها الان كانهم ها اي كانهم اعجاز النخل ما دار كانهم نخل كانهم اعجاز النخل ولا اعجاز يعني بدون الايش بدون اعلى النخلة اذا كانهم ايش يعني سيقان النخلة او جذع النخلة قال فجاء دم مثلها قالوا أنهم كانوا طوال يعني زيادة وجسام كبيرة فرجعوا جنبهم جاءوا من مثل النخل والنخل هذا يعني النخلة مقلعة من الأرض منقعر منقعر يعني مقلع ماهم بيقولوا قعر, قعر البيئ يعني أسفلها وقعر النخلة يعني المكان الأسفل الذي تستقر فيه قالوا منقعر يعني خرجت من عروقها وقدي مرجوم بها وفجاءوا قدم إيش وما عبي شيء إليها ما عبي شيء فيها على فقالها جاقدم مثل مثل الخشب حقونا يعني أعجاز النخل هذا يعني انتهوا تماما كان كأنهم أعجاز نخل منقعد يعني منقعد إذا مقلع من جذوره فكيف كان عذابي كيف جاء عذابي يعني يدروا أنه ما حد استطاع يمتنى ولا فعلوا كل ما فعلوا وبيعدد لنا أمم وأقوام كانوا معروفين بالقوة والشدة والتمكن فما نفع سنقوة ولا استطاعوا يسبروا شيء فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قالوا أي قد يسرنا القرآن وسحلناها للتذكر فهل من يعني من, من هفل هناك من يتذكر؟ يعني ان المفروض اي واحد بيستري ايه يستفيد من القرآن بيستري اعرف مثل هذه الاشياء هذا العبر وهذه الدروس يستفيد منها فهل من مذكر؟ متذكر, متذكر متذكر نعم احنا لو لاحظنا بيكرر الآية فهل من متذكر قالوا ايش واش فائدة التكرار في عدة مرات قال ايش يقول لك ان كل آية في فيها يعني فيها ذكر خاص ويعني ايش يبعث الانسان على ايش على الهداية يكفي الانسان انه يرجع الى الله ويهتدي في كل آية في في كل آية إنك تتذكر وتتحبر من من من كل آية يعني من كل حادثة إنه بعد كل حادثة بيذكر آية. من فالمتذكّر قال كذب الثمود بالنذر أنت هذا قال الآن لا قوم إيش قوم صالح هو الثمود كذب الثمود بالنذر يعني بالإندارات كنا ننذر نحملها على الإيش على على أنها جمع نذير والنذير هو التهديد إن النذير بمعنى الإنذار قال قد يكون نذير بمعنى الانذار ومعنى المنذر فهذا جمع نذير بمعنى الانذار لأنهم يعني انذاراتهم لأن كل ما بيشتي حتى هذا الكلام حين يقوم بالتهديدات كثير يعني قد أبلغ الحجة فقال ليش كذب السمود بالنذر يعني هددهم ووعدت وعدتهم واخبرهم أنه باجي لهم عقوبة يعني ما نفع فيهم وكذبوه فقالوا أبشر بيبين كيف كذبوه فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه نتبع واحد وما هم لا مثلنا يعني بشر مثلنا مثل ما, ما يحصل في كثير من الأمم بيستنكروا لهي واحد منهم واليا وقالوا أيضا واحد بس يعني كلنا نتبع واحد وبس كل يعني كلنا نتبع واحد وهو بشر مثلنا وحتى كأن في واحد شيء يعني ما هم ما ما هو كبير ما هو يعني بعض الناس بيجوا هو يعني واحد لكن بيجوا معه والله هذه الزعماء جماعه والكباب كأنه واحد يعني ما هو الا وحده ما معه حد واحنا نجي كلنا نتبعه فهذا حادث البشر يعني الاستنكار مع ان في هذا حكمه ان الله سبحانه وتعالى بيرسل الى البشر واحد من البشر والى كل قوم واحد منهم يناسب ان يكون منهم أولنا قلنا بيجي اللي يتفهمه يا عارفين لغته، وعارف لغته، وعارفين يعني أخلاقه. الله ما بيختار شخص إلا معروف يعني بيجي يعني أحسن واحد في الأخلاق والمعاملة والصدق والأمانة. ما يمكن أي يعني حتى يعني ما يمكن يقبل واحد يعني كذاب أو نحوه. ما بيجي إلا واحد معروف عنده البصدق والأمانة وفي كل أشي بالأخلاق الرفيعة. إذا عارفين عارفينه أحسن من حين نجي لم واحد ما يعرفه. ما يجي لهم واحد ما يعرفه قد يقولوا إذا كذاب ولا يجذيه بيدجله وطبيعة الكذب لا إذن أختار أن يكون منهم أولا نجي معارفين له وعارفين أخلاقه ثانيا نجيهم فاهمين كلامه وفاهم كلامهم ثالثا يوم متعارفين رابعا بجوء بهناك أنسوا واهتمام يستطيعوا يتفاهموا فيما بينهم يعني المفروء يعني الأحسن والأنسب لهم أن يكون واحد منهم ما هو جلم واحد لغة الثانية ولا جلم من جنس آخر ما يستطيع ما هو داري وش يعني يعني بطبائعهم ولا دارين ولا بشيء يعني ما في تجانس بينهم فهذه النقطه هذه يجعلها الله يعني لا يجرهم بيستنكروها واحد منهم بشرا منا واحدا نتبعه يعني بيقولوا بشرا هنا مفعول نتبعه انا اتبع بشرا وهنا فهمنا من قال نتبعه اللي بيقول اشتغال هنا اشتغال نتبعه مشغال بالضمير معتبر يعمل فيه بشرا بيقدروا انا اتبع بشرا واحدا أبشرنا تبعه ما قال أنا تبع أبشر يعني يعني كأن الاستنكار على كونه بشر الاستنكار يعني يعني على استنكار أو الاستنكار على كونه واحد منهم مثلهم وهذا في الوضع بيقع فيها الناس في كلنا في كل الأمم حتى يعني فلذا بي يعني بعضهم يعني كأن إبليس بيجعل فيهم هذا الخصلة حتى قلنا فيه حتى إلى الآن في زمننا هذا يستنكروا ان يكون هناك ناس حمل على هذا الدين بعضهم حين الله يجعل قلنا مثلا اهل البيت يجعلهم هداه ويجعلهم علامه علامه للحق ويقول لنا هؤلاء لن يخرج الحق منهم فهذا في هذا قلنا هي في الواقع ان كبيرة كبيره لكن بيجي ناس يقول لك ليش ما يعني ماذا هؤلاء ما يعني ليش ما احنا يعني ما احنا بشر جمع احنا ابناء ادم ليش ما ذوله الحق ما احنا لا ليش يفضل ذوله على ذوله فهذا الاستنكار في الواقع ما بالله يعني, يعني في الواقع مقابله للنعم بالجحود في الواقع اصلا هو نعمه حين يب واحد هكذا وكان الاصل كذا قلنا كان الله جعل اهل البيت يعني دل الناس على اهل البيت هو نعمه للناس يلي يعرفهم خصوصا بعد ما تكسر الاجل يعني بيجيه الناس يفسر القران ذا يفسر القران على مذهبه وذا على مذهبه كل وذا كل فرقه تفسر القران على مذهبه وانت حين تجي تسمع كل واحد بيجيب كلام ما صرت ترده كيف تسوي من تعمل بهذا او بهذا او بهذا فحين يدلك الله على ناس قال هؤلاء الناس هؤلاء البيت هم اهل الحق في نعمه تميز بهذا الحق تميز بهذا الحق ونعمه لك كبيره ما هو أنك تعتبر انها ابتلاء وان التكليف لك صعب وانك شاذ وانك بعضهم بيقول يعتبر اعتماد فضل اهل البيت ويعتبر انها في الواقع ابتلاء وان الناس يصبرون في هذا الابتلاء ويتحملوا فالعكسة المفروض أن الناس يشكر الله يشكر الله على هذا الشيء أن يدلهم على من ايش يبين لهم الحك فهذا يتعنى حادث البشر انهم إيش يعني أدي نعم كبيرة يدوم يستنكروا عليها قال كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه انا إذن لا في ضلال نسور قالوا أبشرا منا واحدا قال اتبع واحد وهو مثلنا بشر وهو مننا هذا ما وسابر. سابر إنا يعني لو نتبعه إننا في ضلال وضائعين ونحن بعيدين على الحج وسعر بقينا في كلمة وسعر كيف يقولون أننا في سعر يعني سعر النيران السعر هي جمع سعير والسعير عن النار احنا إذا اتبعنا فإننا في... في النار يعني نقبل إيمان بالنار كما معناها أو لا ففي الواقع ما هم مؤمنين بالنار ولا مؤمنين بالبعث لكن حين بيقول لهم اتبعوني وإلا دخلتم النار قالوا لا إذا تبعناك ما النار. قوم يعني معاك هذا الكلام الحين يقول اتبعوني اذا ما اتبعتوني ايش تدخلون النار قال لا ما النار, النار إيه إيه. إيه في الواقع ما هم مؤمنين بنار ولا هي. هذا احد التفاسير وبالتفسير اخر السعر هنا معناها يعني الجنون سعور يعني جنون يعني يقولوا ناقه مسعوره مسعور. كلها كره فيها اصابها الجنون بيقولوا ناقه مسعورة وهذا قالوا إنا إذن في ضلال وسعر يعني قد حنا ضال لنا ابتعدنا على الحد وقد حنا مجان لما إذا اتبعناك هذا تفسير آخر لسعر قال إنا إذن في ضلال وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا قال يعني ما عندما يقول ما لقوا الله يلقوا على هذا الذكر أولقي الذكر عليه من بيننا يعني هذا يعني استنكار كيف يعني ما بلا هذا الشخص ويخلوا نعيش كلنا ويتركونا جميعا الذكر الوحي. الذكر الوحي ويه نعم. يعني ووالرسالة أو الجير ذكروا عليه من بيننا. بل هو كذاب أشر. قالوا لا ما هو ما أقول يعني بل هو يعني ما هو ما أقول عليه بل هو إيش كذاب أشر. قلنا كذاب ما في في كذب. وما قالوا كذب قالوا أشر. كلمة أشر معناها في الواقع. قالوا بعضهم معناها أشر يعني بطل. يعني إيش بطل؟ يعني ما في حاجة ما في حاجه فيه. ما هم مرجع الى الكذب بعض الناس بيضطر بيضطر انه يكذب لكن ماذا ما هم مضطر اصلا ما في اي ما هم مضطر يكذب علينا ويقول بكذا بك وكذا مصلحتين انا كذب. يعني ما هم كره مصلحته لا لا اشتي الكذب هذ يبي يكذب لانه مضطر <تصفيق> يعني هذا اهون من هذ يبي يكذب ما ما هم مضطر ورا قليه هذا قالوا ما بالله يعني ما هم مضطر يعني إلى هذا الشيء بل أشر يشتيء يعني بيتبطر مركز بيتبطر مركز ما هم مضطر إله يكذب علينا ويقول إله بكذا وبكذا, وبكذا ما هو هذا لا هذا من من ناحية أشر يعني بيقول معها بطل وبعدهم بيقول معناه أشر يعني إيش يعني بيطلب العظمة هذه بيطلب لنفسه يعني بيكذب إلى الناس يرى لنفسه مكانة كبيرة إليه ربما فهذا قال له إيش أشر فقالوا اذا يعني بالغوا في تكذيبه أن قالوا كذاب بأن قالوا ما هو إيش يعني كذاب أشر قال الله قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر يعني قالها تماما انتم بأترو يعني غدا يعني في المستقبل من هذي هو كذاب أشر هو ولا الله أنتوا حين بيقولوا أنكم بيتعذبوا إذا خالفتوا هو بيحصل انكم تعذبوا ولا أنتوا وذي بأجوا إيه وهو بيقد يعني بيستمر له ينتهي وما, وما يعني وما محق ولا محق إلا ظلال ينتهي قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر قال إننا مرسى الناقة كأنه بين وبيحبي الأشر بيحبي إعلامه قال إننا مرسى الناقة فتنة لهم فترجيه المستقبل قال الله بيخاطب أيه كأنه بيخاطب يعني النبي صالح قال إننا مرسى الناقة هم قالوا يعني قال مرسل الناقه لاحظ حين قال الناقه ما قال مرسلون مرسلونا ناقه ولا مرسلوا ناقه مرسل الناقه يعني كب شيء هناك كب شيء معود ها قالوا كب هناقه معودها لانهم طلبوا جا قالوا طالبه قال هاي ذنت نبي صدق خبي لنا من بسخره هناك قالوا كذا فقال الله اننا مرسلون الناقه هذه طلبوها بنخرجها نرسلها اليهم يعني بن بنخرجها اليهم انامرثوا الناقه الحين وحين خرجها ارتكفم راقب احوالهم وش باقي باجي باقول يعني كيف باجي امرهم كيف باي منهم وكيف باجي وضعهم لان في الواقع ان تهديد وش باجي لهم, و... لهم من كانه بيقول يعني بسر وش باقي لهم ما في قال فرتقبهم واصبر واصبر على ايش يعني على معاندتهم لك وعدم ايمانهم لان يعني هم يعني كان النبي يعني بيعاني منهم ما يعني انهم مخالفين ومعاندين ولا راضين يتبعوا الحق حتى لو يلم ايش يعني لو حقق لهم ما ايش ما طالم قال فرتقبهم واصبر واصبر عد اصبر قالوا فيهم بالغه والله زياده على اصبر يعني زيد زيد في صبرك فرتقبهم واصبر ونبئهم ونبئهم أن الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر نبئهم اخبرهم بهذا الخبر أن اج يعني حكم من الله أن الماء يكون يعني قسمه بينهم وبين الناقه قال كل يعني ايش يعني قال ايش لها ورد ولا لكم ود يعني اهمكم يستقوا من البير يوم والناقه تستقي يوم يعني يوم يستقوا ينزعوا من البير وياخذوا لهم ماء ويحضروا فيه وياخذوا لهم ماء واليوم الثاني ما يحضروا تحضر الناقه اذا قال ونبئهم ان الماء جسمه بينهم كل شرب يعني كل جسم من الـ من الـ من الماء الشرب يعني النصيب من الماء كله شيرب محتظر يعني يحضره كل جسم يحضره صاحبه يعني يوم جو جسم لكم فحضرنتم ولا تحضر الناقة واليوم الثاني تحضر الناقة ولا تحضر يعني محتظر يعني يحضره يعني كله صاحب حد يعني بين إلى يومين كل يعني أنتم معكم يوم تحضروا فيه وتأخذ الماء ويوم تحضر فيها الناقة وتشرب لأن قالوا كانت كبيرة كانت قالوا كانت بتشرب من البير ما بتخلي فيها في يومها فلذا قال لهم يوم ولها يوم ولكن قالوا نا يعني كانت كبيرة وكانت ماء لكن عم, عم نعمة فمان شربت من البير برجع جلم لبن وقالوا بخفاء جمع خفاء للجرية كلهم يعني ذي لأشربتها بيخرج لبن فقال إذا لها شرب لها يوم ولها يوم قال فنادوا صاحبهم بعدها ماذا؟ حمد الله وشكروا يعني واتبعوا الحق فنادوا صاحبهم بصرها يعني هم تآمروا ما قال بأ واحد منهم قام وقتلها هم نادوا نادوا صاحبهم إنه يعني يعني يعني كان الكبير فيهم يعني أشاروا إليه ودعوه إنه إيش إنه مثل النادى يدوروا لهم شكاها شكا وهم شكا. مثلا ما عم بيجي لهم ما عم بيجي لهم لبن ومع المفروض إذا قبل من الله فمعبه لعدة خل الإنسان فناجى صاحبهم يعني إيش؟ إنه يوقف هذا الناجح والله لا كيف يخلص من الناجح فتعاطى قالوا اسمه قدار بن ثالث فتعاطى فعقر بيقولوا تعاطى يعني تناول الأمر أو استجاب لهم فعقر الناجح وبعضهم بيقول تعاطى يعني إنه تعاطى الناجح يعني إنه مسك رقبها وإيش ونحرها فتعاطى بعقر بعقر يعني كان بيقولوا تعاطى تناول في الواقع تعاطى يعني تناول ما تناول هذه المهمه وقتلها ولا تناول رقبها وقتلها التعاطي من امر الذي ليس له التعاطي يعني التناول يعني يعني اخذ تناول تعاطي الموت بس والله تعاطى تعاطى هاي بايسبر إنهم كان معنى التعاطي التناول، تناولها أو إما إن تناول الم هذه وقتلها عجراء، ولا تناول بعضهم ها؟ مدري يعني قال في اللغه مع التناول. هم الفضول. يعني ما ليس له حق فيه؟ مدري لا أخذ شيء يعني ما هو <تصفيق> قالوا بعثاً <بعضهم> كده بالدع إلا أخي كبيرة قالوا بيقولوا بعثاً إنه بالدع رموا على رجليها بسهاب لما سقطتوا يعني يعني إيه نعم يعني فحقرها يعني قتلها إيه؟ ما يهون حقرها ونحرها قلنا إن حرها حين ناجح قال فتعاطى فحقر فكيف كان عذابي فنادى صاحبا فتعاطى فكيف كان عذابي ونضرب كيف كان عذابي لهم كيف وكيف جاء تهديدي لهم هو حفل اولى ان نعرف عليهم اعلم هذا بخبر لك بعد كيف يرجع جاء العذاب اننا ارسلنا عليهم صيحه قال على الله عليهم صيحه بس يعني بيقولوا جيب صاحبهم صيحة صيحه قويه تتجذر في الارض حتى قتلت ببيوتهم وبه روايات والله عالم كيف قال أنه قال خلاص معكم ثلاثة أيام. قال يوم الأول بات سفر يعني وجههم واليوم الثاني بات حمره وبدريه واليوم الثالث بات سود ورجع ورجع جيهم ورجع حصلت قالوا هذا الآذاب ورجع حصلت فيهم هذا الآذاب وراحوا يتخبو في بيوت وداخل في مدري وين في تحصنوا في أماكن لا يصل عندهم شيء جائت الصيحة قالت حتى داخل أيه بيوتهم. ما بالله فيها شيء من التهديد لهم ووعيد لهم ولا الفاجعه الا يمكن لو يرجعوا يمكن لو يرجعونها من اجل لا دامك اي جن وقال قالوا انه قاعد يعني انه اخرج الله لهم هذا الناقه ولده ويرجع ولدها يعني ايش انت جسفله كبير جاءوا مثلها ورجع حين قتلت قاعد يصيح ويخرج ويصيح لما راح لما عند الصخره لكن ما ادري كيف فر بها لما راح ذاك الى الصخرة ورجع ايش بيسح عندها فقال انه تلافه تلاقوا هذا الفصيل قبل اي جي لكم مصيبة ما عرف فرجع شقه الصخرة ودخل فيها ورجع حلت بمايش على قوبه لكن ابن واضح ما ادري كيف فكرته بعقر قال ان ارسلنا اي النار سلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر بلا يعني هشيم المحتضر المحتضر صاحب الحظيرة أذيبني الحظيرة الحظيرة أذيبها من الحوية للغنم للحيوانات بيبنيها بزرب شوك كذا لا تبي حظرها من الحظر المنع بيحظرها يعني بمنعها لا تخرج بيزرب على الحوية وكذا لا تخرج حين يزرب عليها ويسبر عليها يعني يعني بالساقات كسر فيها في في بالساقات كسر صغار هذا أذيف كسر من الشوك هذا بيسموه هشيم الهشيم يعني كأنه ما تكسر الكثير هشيم بيقولوا كسر ما بيقول هشيم هذه تكسر العظم بيسموها هشمه هل هشيم يعني الاليبقى من بعد ما يقوم المحتضر بعمل الحظيرة يعني صاحب الحيوانات يقوم عن يعمل حظيرة ويبقى فتافت في القاع قال هذا جا قدام مثل الفتاة هذا يعني أنته تماما فكانوا كهشيم المحتضر إذا المحتضر الذي يعمل الحظيرة الذي يبني الحظيرة والحظيرة هي مكان الحيوانات فكانوا كهشيم ولا قد يسألنا القرآن للذكر فهل من متذكر يعني يجزم الله أنه قد سهل القرآن للذكر الذي للتذكر فهل من متذكر كذبت قوم الوطين بالنظر أنت قال إلى قوم الوطين كذبت قوم لوط بالنذر كذلك بالتهديدات التي بهددهم إذا ما رضيوا يرجعوا إلى الله ويتركوا أيش الفاحش كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا رجع أرسل الله عليهم حاسب بيقول الحاصب يعني إما جي معنا هالأشياء الحجارة الصغار الحاصب يعني بيقول الحصباء الحجارة الصغار والحاصب هذه يعني إما جي معناها هالالحجارة نفسها أرسل الله عليهم الحجار الحجارة ورمان الحجارة ولا ريح بعضهم بيقول لما سمع ايش بالحجاره امشينا الحصبه مع هذه الحجاره الصغيره هذه هي اصغر ما لك بيصغر ما بيسمها يعني ايش يعني بيقولوا لها حسبه يعني بيقولوا يعني في مكان في ايش في مناء بيقولوا ايش بالمحصب المحصب المحصب مكان فيها حسب يعني حجاب اذا رماهم الله بحجاب هذا عقوبتهم قال اننا أرسلنا عليهم حاسبا أرسل الله عليهم حاصباً كل جميعهم إلا لوط. نجيناهم بسحر ما منجيهم الله بأن, جاء بأن أيش أمرهم أنهم يخرجوا أمرهم أن يخرجوا من القرية قبل أن, أيش أن يرسل عليهم الحجار قبل أن يرميهم الله بالأيش بالحجار نعم قال بسحر السحر هذا هو الوقت آخر الليل هو قبل الفجر نعم نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نجيناها ها نجينا ولا نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر يعني هذي بيجيهوا مع الله وبيطيع الله من الله بيجازي بالإحسان فايش بنجيه الله منهم كذلك نجديه من شكر ولا قد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر قالوا قد حذرهم من هذه البطشة ومن العقوبه هذه تحل بهم ما رضوا يصدقوا وتماروا يعني ناكشوا وجادلوا جدال إيش إنكر المماره هي المجادلة فتماروا بالنذر يعني التهديدات بيشككوا فيها ويستهدوا منها ويسخروا منها فتماروا بالنذر قال ولا قد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذره. يعني بل قد يعني لقد راودوا عندما جاءت الملائكة قلنا قال جاءت الملائكة إليه فهم جايو يعني وجاءت في صورة الشباب رأيوا لهم ق يعني راودوه يعني جايو وبيطالبوه. بيطالبو بل إيش؟ إن يسلم له ما الشباب للشباب؟ يفعلوا فيها راودا إذا معنى راودا طلب بإلها طلبة مطالبة. يعني طلبة قال ولا قد راودوه عن ضيفه يعني والضيف أنا قلنا المراد به الضيوف يعني مبلنه هو مستقر وص وص وص بالمستقر ضيفه للم... وشتو مجموعة ها ولا قد راودوه عن ضيفه فتمسنا عيونهم قال حين جا يورجى جاء يور وشتو يدخلوا عليه ما يعني ما رضي خليه يدخلوا دا يشتو يفتح عليهم الباب وجاء قال وقال الملائكة افتح ما عليه ورجع فتح لهم الباب قال فطمسنا عينهم طمس الله عينهم بيقول بعضهم إن الله إيش إنه جاء جبريل وقال قال ايش ضرب على أوجههم حتى انطمست عيونهم يعني قديم ممسوها ما عبث حتى مكان العين، بدو لحمه كله هذا طمسنا على عينهم إيه وبعضهم إيه وبعضهم بيفسر طمسنا على عينهم يعني ما خليناهم يروح يعني ما عرف ما ادراي ما انا معنيه مبلغ بالنسبه للمراسه بيدوروا ما ادراهم وده تفسير الإمام الهادي قال فطمسنا على اعينهم يعني اعميناهم عن رؤيتهم حتى نم ندخلهوا وبيبحثوا قالوا وينهم رأيناهم هم داخلين وبيبحثوا ولا رأيهم هم عندهم هذا هو اللي يعني في الواقع هو الشيء يعني قريب ان فطمسنا عنهم يعني ما خلوهم ايش يعني منع عن من رؤيتهم فطمسنا على اعينهم فذوقوا عذابي ومنذر فطمثنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر الطمس الأعين هنا لكن هنا ضيشهم إنه نجدوا عذاب الله يجدوا أقرب إذا حين قلنا ذوقوا عذابي ونذر بعد الطمس قل <تصفيق> لا لكنه بعد كل هذه الأحداث لا لما بعد ما ذكر الأحداث والانتقام يقول ولا انتقام منهم ولا الرجل قال وقد صبحهم بكرة عذاب ومستقر قال وقد صبحهم بكرة يعني صبحهم في الصباح الباكر بكرة يعني في أول اليوم في الصباح الباكر صبهم عذاب مستقر قال مستقر يعني, يعني ثابت بحيث انه أهلتهم حتى بعضهم يفسر مستقر يعني قعد عليهم لما يوم القيامة ماعد خرجوا منه اذا مستقر يعني ثابت عليهم عذاب مستقر يعني ماعد ما استطاعوا يدفعوه ولا يتخلصوا منه فذوقوا عذابي ونذر ولا قد يسر نردوا نعم ولقد صبأهم بكرة عذاب مستقر عذابي ونذر إذا نعم الأول مرة عذابي ونذر كأنه العذاب على الطمس وإذا الثاني عذابي ونذر أي للإيش العذاب اللي الصباح وهو ايش الرمي بالحجار ولا قد جسنا القرآن للذكر فهل من و... نعم لا أكثر مدرك أم كذي قد جاء آل فرعون النذر كل حادثة تقريبا ولا قد آل فرعون النذر أيضاً آل فرعان. يعني فرعون واصحابه جاءهم ايش النظر يعني هم جارهم تهديدات وجارهم تخوف من الله نمير جاءوا إليه وقال إيش جموقفهم كذبوا بأياتنا كلها كل الآيات وكل المعجزات وكل يعني إيش والتهديدات ما رضوا إيش صدقوها كذبوا بأياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر يعني أخذناهم أخذ عزيز يعني ما حد يرده مقتدر قادر يفعل أي يعني ما أراد أكو فاركم خيرون رجعوا في خاطبه المكية قال ها وش رأيكم هذا كلها يعني ايش يحكي الله عن بال اهل مكة قال اكفاركم خير من اولئكم يعني وين عاد وين اقوى كفاركم ولا اولئكم السابقين ها لا بشروا اجيالهم من ايش من عقوبات اكفاركم خير من اولئكم يعني ام انتوا عندكم اقوى منهم ما بتخافوا ام لكم براءة في الزبر ولا لها كانت معكم يعني من الله تصريح او ايش يعني براءة يعني انه ما هو جاء عليكم شيء حكم من الله أن ما أحصل عليكم من عذاب له وآيش له وكفرته يعني الأمركم هذا غريب حما ترضوا تستفيدوا ولا تعفوا ترجعوا إلى الحق ولا تستفيدوا من هذه الدروس كلها قال يكاد من تعادكم أقوى من الأمم السابقة مع معروف أن كانهم أقوى بكثير من أهل مكة وكذلك والله قال معكم شيء من ربي ما يهكد معكم أملكم براءتهم في الزبور الزبور يعني الكتب الكتب قال أملكم براءتهم في الزبور أم يقولون نحن جميع منتصر قال يعني بل يقولون هؤلاء أهل مكة ما عرضهم ويقولوا بل نحن سننتصر ونحن كما خرجوا لكثار رسول الله قال, من قال, جهل. قال نحن الآن جميع سننتصر, سننتصر قال نحن جميع منتصر نعم قالوا نحن كلنا جمع كبير وبعن ننتصر عليهم يعني ما جاءتهم يعني, يعني ما يستطيع يقاومنا. محمد ورجع قال الجمع هذا الجمع, الجمع ويولون الدبر ورجع قال ورجع يعني ويولون الدبر هنا جنس نعم نعم قال الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى أمر قال هذا إجاب الآن وبل الساعة بل عاد الساعة موعدهم موعد ال ال يعني ذي في حجاب يعني شديد وهي يعني ذي في حتى موعدهم وموعد كل إيش من عسل الله بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وأمر, عادها أشد وأمر ادهى أشد وإيه وأمر أدهاء يعني كأنه الشيء الداهيه يقولون ذي بتخلص ما عاد تصر إيش داء بيقول إيش ما عاد تصر تسويه تنداه ما عاد يعني حاجة ما عاد تستطيع فيها هذا البات إيش صيبن بالذهول والذعر أدها وأمر يعني عدها أمر من المرارة يعني من الألم يعني فيتكون فيها ألم أكثر من هذا صلم بالدنيا إن المجرمين في, في ضلال وسعر قال المجرمين إن المجرمين المجرم كلمة مجرم وذي بيفعل بيفعل المعاصي فلذا هذه الكلمة ما هي خاصة بالكفار مجرم المجرم هي قالوا يعني المكتسب للإذن سمع مجرم يقولوا جرى ما يعني اكتسب إذا المجرم هو المختسب للإثم أش نفهم إن إحنا هذا عام حتى بيدخل إحنا في هذا الاشي حتى المسلمين وذي إيش بيدخلوا في هذا الفئة المجرمين إن المجرمين في إيش في ظلال وسخر يعني إيش في ضياع وإيش وسخر يعني إيش في إيش يعني النيرال ونيران كأنه قال سعر جمل سعير والسعير يا النار يوم يسحبون في النار على وجههم قال الحين يجيش يسحبون على وجههم جاء قال بيجيش يسحبوا واحد الملائكة يسحبوا واحد على وجهه ويقولوا له ذو قوم سجارة أطعم أطعم حر سجارة أصل سجارة يعني كأنهم يعني بيقول الشين سجارات بيقول السجارة أي أي اللغة الشمس سجارات الشيء يعني إذا إذا حميت عليه يعني اشتدت عليه حتى ذا يقولوا سقر ما الشمس يعني وهنا بيقولوا سقر يعني كان الحراره الشديده هذه بالذات يا مس يعني يعني حرها, حرها وعلمها سقر يقود يسمل جهنم ما قوم سقر كل شيء خلقناه بقدر الحر،, الحر ولا الألم؟ ما هو لا زوج حرها. إن كل شيء خلقناه بقدر. قال كل يعني كل شيء خلقها الله بقدر وبحكمه وإيش؟ يعني ما بشيء عبث ما بشيء عبث. كل شيء خلقناه بقدر وبحكمه حتى ايش يعني على حسب يعني على حسب الحاجة في كل كل شيء فيه على حسب المكان ذي هو فيه وحتى في يعني ايش بتقدير مختم يعني كأنه بإحكام. وايضا باء يعني بحكمه حتى ان, إن بانجازي على إيش على كل الأعمال يعني ما إيش ما إيش ما خلقنا الاشياء وكذا عشوائي وعبث نعم ما بين كل شيء خلقناه بقدر قلنا على ذا التفسير يعني إن حتى كل شيء خلقناه بحكمة وتقدير حتى يعني إن حتى أن الاجل حتى إن يعني إن ونحاسب إذن باحاسب الإنسان على إيش فعله؟ لأننا كل شيء خلقناه بقدر بحكمة هو هي أن, أن يحاسب الإنسان، وما أمرنا إلا واحدة تكلم حبل بصر، قال يعني إيش؟ وما أمرنا إلا واحدة تكلم حن يعني أمرنا بالنسي يعني يوم القيامة يعني أنت قوم الساعة هو سهل علينا ما هو إلا واحدة يعني يعني إيش؟ الحين تقول يعني حركة واحده من اللمح البصرقه الا واحده كلام عين بالبصر يعني ما احنا ما هو شق علينا ولا هو تعب لنا ولا هو ولا هم اخر لنا اي وما امرنا الا واحده كلام عين بالبصر من حين يجي واحد كذا بصرى ولا قد اهلكنا اشياعكم فهل متذكر قد ايش اهلكنا اشياعكم كان مثلكم الامم السابقه هذيك كانوا مثلكم كافرين كفار اهلكنا اشياعنا الاشياع اشبه وقال هذه الامثال فالسراب الأمثال يعني يذين لكم ولقد أهلكنا أشاعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر عزه أهلكنا يعني أذين قبلكم للأمم وكلهم كل شيء فعله الأمم السابقة كلهم قال كل شيء فعله هو معلوم عند الله وثك يعني ما إنه بيحاسبوا على كل شيء فلذا قال الله قالوا كل شيء إنفعله في الزبور يعني في الكتب مث يعني فالزبور أثر الزبور عن الكتب ومعناه كل شيء هو محفوظ عند الله والله في الزبور يعني قد الملائكة بيكتبوا على كل واحد أعماله يعني أعمال كل الأمم السابقة كلها يعني يعني ما معلوم ما عليها بل إيش وكل صغير وكبير مستظر كل صغير من يفعل الإنسان وكل كبير مستظر يعني يعني ما في الواقع استضرع يعني يعني طلب الكتابة الثضرع يعني كتب واستضرع طلب الكتابة استفعل يقول خرج واضح واستخرج يعني طلب الخروج فرق بين خرج ولا استخرج هذا استطر يعني طلبنا الملائكة إنهم يسجلوا خروج معنى كذا يعني اذا قال إنهم ايش في ايات اخرى إنهم ينتخون ماذا لا لا قال نسنسخه نسنسخه نستنسخ يعني نطلب منه ينسخه ويكتبه يسجله إذا هنا مستضر يعني يعني أيش نطلب طلبنا من أيش يسجله ويكتبه وكل صغير وكبير مستضر إذا كل الأفعال موجودة ومعلومة وبتحاسب عليها كل إنسان حتى يعني من الأمم الماضية كلهم ما عيش فلم يعني يعجز الله عن شيء ولم يعني أيش ينسى الله أي شيء ولم يعني يبيع اي شيء من اعمالكم ان المتدين في جنات ونهر لا ايش بايهم مصيرهم قال في جنات يعني يعني في نعمة كبيرة وفي جنات ونار جنات يعني مزارع خضراء اماكن خضراء كلها مغطاه بال بالخضره والانهار فيها نهر قال هو نهر في الواقع معناه نهر يعني نهر لكن هو جنس واراد به انهار في كل مكان لا هو لا هو مفرد ما بلنه ايش مثلاً أنه جنس قالوا، هم ذي في مقعد صدق ها قال في جنات وما في مقعد صدق كلمة صدق إذا وصفوا بها بعض الأشياء يعني أنها إيش؟ أنها يعني كريم ومريح، يعني مرضي، ما بيجوا على مقعد هو في سدق في صادق ولا ما وصلت، كلمة يعني وصف المقعد بأنه صادق يعني فيه ما يرضي إيش من كان فيه. لا هو مرضي يعني مرضي لمن كان فيه هذا معنى صدق يوصف بالصدق يعني إنه إنه يرضى من كان مقيمن فيه يعني فيه فلخه بيوصفه الاماكن هذا في مقعد صدق ولا في مقعد سوق تقولوا مقعد صدق يعني مكان يرتاح فيه الانسان ليش يوصفه <تصفيق> <حكاً مصفر. تصفيق> المراد بها هنا. يعني مرضي يعني يرضى الانسان فيه ويرتاح ما هي, ما هي الصدق. احنا نقول هو صادق يقوله ما صادق <تصفيق> ولا جست عندنا ما الشيء بيقول اللهم ادخلني انت خلاصني مخرجني مخرج صد يعني حاجه, الشي... دخلني... دخل حاجة ان ارتاح فيها الصدق هنا يعني الشيء اللي يعني يرتاح الانسان به ويتنعم به ويرضى الارضى هذا بيثم صد يعني الشيء المريح بيقول صدق بيقول مكان بيصد يعني مكان مريح ولا بيتسوي يعني ايه آش... يعني مزيج قال في مقعد صدق يعني ان باجي لم اي مكان قول انا العرب بيقولوك هذا خيره ولا تكرين خلاص هي العرب اخر جنيه هالعرب ما احنا لكن بيستعملوا هذا العباره في معنى انه انه في راحه مثل الكرم, الكرم. احنا ما كرم ما معنى كرم كريم بيقول الله كريم كريم يعني فيه يعني في كل صفات الحسن معنى في كل صفات الخير في مقعد فذقن عند ملك مقتدر يكفي انهم عند يعني عند عند ربي وربي هذه شيء من بعهم وهذه شيء يريح ايوه في فان له عنده وهو يعني يعني اقرباء منه قريبين منه فهذا يعني انه بحصلوا على كل خير يعني ذا الحينك ما واحد مقرب عند الملك جاه مرتاح بيجي له ما قال خصوصا كل ما تمكر الملك يا واحد مرتاح زياده حاذا ماذا عند ملك مقتدر يعني عند يعني أيش مالك كل شيء بيسوي لهم ما ايش اراد لانه انه ملك يعني هو يعني هو لكل شيء ومقتدر على كل شيء فبايكون في نعمه يعني اكثر من ما يطلب الى هنا